yaani al maut qad mun murqashi yaani la'am ti khalli andak dam ba yaani يقعد مع الشيخ احمد حسان صح كده ولا لا صح يا شيخ ف كتير مننا نفسه يقعد مع الشيخ محمد اسماعيل المقدم لكن ما نفسه ف بقى نفسك شويه اقعد مع نفسي شوي ابقى احاسب نفسي آه. دي دي ان تقعد مع هاني تروح قالعه وموقفه قدامك كده وتقول له و بعديني هاني وباخرتها معاك يا اخويا انت ناوي تكفر بربنا بالله انت ناوي ترتد عن الاسلام لا اله الله انت لسه كنت تدخل الجنه هتودينا في لو متنا على كده تبقى بتقول ايه انت بتعمله عايز تبقى زي فلان الفاجز عايز تبقى زي فلان الكاذب يا هاني النكد اللي بتجيبه لنفسك ليه يا هاني يا هاني نبقى لك اللحيه وقطعتك كل شيء صور البنات ولسه برضه بتترج يا هاني ما عندك دين ولا قلب اه منك يا نفس يعني يعني انت كنت زمان بتقول اصلي اديك بتصلي بتقول بس انا اعمل عمر قلت عمره بعدين يا اه فاكر الزمن الفلاني المعاصية الفلانية فاكر زمن المعاصي كله زي ما يكون مبارح ربنا سترك مستخلي عندك دم بايا مستفوق بايا مستفوق بايا خلار معي مسعاي السباسي فلان بل رجل الصالح مسعاي السباسي فلان اللي حافظ القرآن بعدين اعمل لك ايا اخريتها معك ايا وتفضل تكلم نفسي ممكن نفسك ترد عليك وانت متفش عمرك عملتها دي مش فاضي فاضي نفسك مش فاضي لا ايه اللي كان النبي بيعمله يصلي عليه حوار حوار معنف. <تصفيق> الخضيئ من الاول ومن الاخر <تصفيق> ان رسول تصلي عليه. تلع بر الصورة. عايزك يا دي ايه. تطلع بر الصورة وتبدأ تبص على حياة. وتبدأ تبص على حياة. ودي هداية الاصلاح. ودي هداية الاصلاح. <تصفيق>